أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ نوص إذ قال لقومه يا قوم إن كان كذر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكرت فأجمعوا, فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم ثم لا ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اغضوا إلي ولا تنذرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنذيناه ومنعه في الفلك وجعلناهم خلاصاً وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قوم فجاؤهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نتبع على قرو بالمعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئيه بآياتنا فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلن جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لن جاءكم أسر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجيتنا لتلفتنا عن ما وجدنا عليها آباءنا وتكون لكم. وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقبل الآبان إياه عشر كيان عوى عيد الضراطة يكوباته سورة يونس قال سبحانه ألا وحويل وصل عليهم نبع النوح وصل عليهم نبع النبي الله المحمد عليهم ومدها الضشرة قوت نبع النوح ورتي فيه إذ وقت يطالقوا فيه لقومين طلدي فيه يا قوم قوم طيئو إن كان حدوء هذا كورا مدوين عليكم دوشينا مقامي تحجيو جيجا وتذكيري إيا فسوسين تيدا بأيات الله أندين فسوسين أيضا فعلى الله إلهي توكلت توكّلت ثلاث عرقية فأجمعوه خلمية أمركم أمورتين خلمية وشركاكم ومع شركاكم ويشركها هاي إلهي وحال الله سيسان إيجانا في <تصفيق> ثم لا يكون يسنهانا أمركم أمر كي نوعه وأنكي أديرتان وأنكي أديرتان يقول لسان عليكم دوشين يسنهانا غمة من القرصان والصرها على نهاية المانتين السلبيسية ثم قضوا فري إلي حقا يوهي أدقوان ستان وآهين ولا تنظرون هيني سيكون تغيغدو نبي الله سبحانه لو كتا ينبي النوحب على الله سبحانه وتعالى gees ayo hayo dadkiis oo dhan oo gara maray ay sidaa ku yiru marka adiguna qudday walaalay subhanahu wa ta'ala oo ilaahi kaliy kuban sano oo haday ku gara maran dhamaan tooy ku beeniyeen haw marayna citra u baahan tahay hada dirahay subhanahu wa ta'ala sanaa buur ransaay umadaadu hatta hadu dad badan waayo wa tulu akhri alayhim dushoda nabaan خبر كيف آخره قالوا للقوم هي قوم قوم قيقو إن كان هذو هذا كورا مذوين هذون نقد عليكم تشي مقامي هنا لتحجروا هم بلهم بلنجيروا كنت سنة و كنت سنة بلهم بلنساو شرير مركز على نفس ريح وفر هذه لسكجري ومريها إن ده لسك ساري وسك حس لسمعي ووكاس مركزه برير كأدب يبيه عداه عند نبتينا نتا عند تحجروا أو تذكيري بآيات لعداه عند نبتين dah joogay kayo ayad kaleahay inaad in xusuusinaayo in waxdinay oo khayr ka idin sheegay oo sharka idin karreebay taa hadda istaan oo idin ku weynaatay faalaalaha tawakal فأجمعوا كل من أمركم أموركم قوان وذكرة قارب وشركائكم ومع شركائكم إذنك يا شركائي إذنك إسلجل إذنك يا شركائي إن أنت رصدت معده مركع ثم لا يكون يسنحاناً أمركم أمر كأذكال ثانية قوان كين عليكم تشين أغمتاً نبقى الصوم سريو سنغونك عرم أن أغضو لما أنت نسأغيشيا يريه وين إليه فريه وري المغضوف فريه يا أيها الناس حقاً ويه أتباع أنصارتين يقول فريه ولا صندرون هني سجنت في أنت واللي حداد جسستين أو هذا جسستين ورحن شيء فما سألتكم إذا ما سؤالين من أجلين وجراء شيء ما إلى اللي هو هؤلاء الذين هذان بهم هذا ورحنا نيجي شيء وجراء يقصين إن أجلين وجراء الدماء إلا على الله إلهي دش اسمه إله من برجاء كرباب ووَمَرْتُ وَحَالَ الْفَرَقِ أنا كون من المسلمين هو إلهي أحب جنسنا كمن نقدم فكذبوه هوي فنجيناه ومن ضدنا ومن ضدنا ومن ضدنا نعلم السؤال الذي يجري في الفلك الدنيا تحريرا مكوبة الدنيا وجعلناه محنقية وإسرية فوية فعاية خلافة أدونك وهرين كوية كلمتك اللي بيابيه واللغة حاقي إذا كذبنا هو أدونك وهرين واغرقنا وانماشينا واغرقنا الذين كذبوا دنيا بآياتنا فانظر فيني كيف سبا كان هذا عادات المضارين كوي لدغةي. أربطة الناس هي كذا بتجسّن غداً فيهم. جواب بين ولاية بين بان كورم الكتاب في السُّحَنَةُ تار. ثم بعتنا وان دخي مركب قلب أبي من بعده إنه إحنا بندن تيود. نامروه قلبه. وادم كنجوم مدورةهم مدرسي مركب الدماء تيود ثم بعثنا وان دخي من بعده الدبديسه. رسولان بان دخي إلى فؤمهم بانو دخي فجاؤههم قام بادى بقولي جمادن أياد عاد فما كانوا وكوئ اللعين قامت اللعين وارتفع أوتهم من ماين النقبان فما كانوا ماين النقبان ليوم منو قرر مي بمكان ذي وشي بيني بهم من قبل كوي كوري كوي كوري وشي بيني أنا بقولها النوف أها هو مدي لو لو لا صدري كون عادي هو كوي لا دلنا غير عادي غير كموزي أنا ماينكم أي كذلك الساسا. كما نطبع. كما كما أعى كعب رضى الله عنه هو روحه كله عين مثل كله عين ساسا نتبعه وتدبر الله على قلوب المعتدين هو حدق جد بي إلهي في الدنيا لحين عاسق ساسا قلبه أقد دبر الله سعو نبي محمد أيه عليه سبحانه وتعالى ثم بعثنا من بعدنا نفخ جلادش يصرف صلاة بندق إله قومان بنضده فجعوم وحي يريه ماذا نسأله قوم قاد بالبينات عياذ على عذب الجويع عذب وقرآنها قوم مخلوق أول رسول لماذا رسول عدّيني ووياه كليمي سعدّيني فما كانوا معنا نحن ليومين قوارم أيه وماضي ضمبيوي لما كذبوا به وحى بنيان من قبل فريه كذلك قوي كوري وحى بنيان فريه وبنيان قوي فريه مايناقون ضمره مايناقون فعبر قادن بنيتي قوي فريه أي سميّن هي وحى كندا كذلك الساعة نتبعه عن قلوب تقوى فريه وضد الله لبنان نتبعه ضد الله عراقو ثم بعثنا وアンثى لين بعدهم فصش حرور نبي الله الصالح هودي شعايذي بلوذي قوات بلان غدا شرو عن دري موسى وهارون الى فرعون ونضفه ويمري ما حدث اياتنا بان اولاد الري هاي فرعون وكانوا هاي احيان قوم مجرمين دد اديات آد وقدر ودم بدن اي احيان فلما نبي الله موسى مرخوه يهارون فلما جاءهم مرخوه يهارون الحق وحقه مرخوه من عندنا عدتنا الوقين وفرعون يملي فيه قال الوحيد لهان إن هذا كان لصحر مبين وحق آياتك على عدائي وويناء سيقول لهان وصحر مبين وعض كان وطور نبي موسى هارون هنا وكوه وحشه لهان كان وصحر قال موسى وحوي أتى قولون موحد لينه للحق حق موحد كلين لما جاءكم ملكو يديم أسحر هذا مساسد ما السؤال ليسا وحنا المسحر بقى مساسد لينه ولا يفلوحوا ما الليبانة أسحر ساحر انت بالليبانة ساحر وهلوية طيانا ينوز الليبانين ووحيس وصفرين وصعونين وحن وحنا بقى واصع له وإن ضمن جيري استقع إياه خدهم بيني يأدونكم وعضوات المتاطين قالوا وحيدهم وافرعاني مريت فيه اجيت انا موحد تمت اللي تاسكنه ساد نوغه دوده او اد نوغه خيريسو اما وجدنا عليه وشا ان كسو غارني إن انا ان النغه ورستاجتو او نغه ليخيسو او نوديتو مي اد نوغه تيمت وجدنا عليه اللي تاسكنه شاد نوغه ورستاجتو او نغه ليخيسو اما وجدنا وحي ان كسو غارني عليه دوش صابا انا ابيالكن وتركون اذ ليدينو اذيو وقال كان موسى اوديا لتان الكبرياء بقرتي في لار دل كان مصر شعر امر فرا بقره اوغن نقوتان انغه بوقرر كها تودينتي <تصفيق> <تصفيق> مساسا <تصفيق> ماغوت من يابان راحو غادين ان منين وقال بكل شاهدوا صاحرها و هذا صاحر كبيره بأبرطي حالا ايه كان نحن نحن نقول سبحانه وتعالى وحيد الحمراء انت كريه ماهيم و هذا عدايا فرعان و تولي ايه كان ومركي اوشي اوكسي دايق عنثي او اوشي عيجاتي او يريقا قبول و حال يبدو ان تنبيد كويري عيد مريسي يدكيسي نين كستو صاحره وعليم و هذا يقان فلما جاء السحرة السحرة لمكي مادين قال لهم موسى وحكوه ألقوا ما أنتم وحاكين ملقونك وطوري وحاك طوري سان هيدوالتان في الجده إذين أحا بل طورا فلما ألقوا مركي طوريان أوليه إيو حركيه قال موسى, موسى وحي ماجيتم وحضرت مادين بهم ماغا السحروي وحاك ماشا كانتان والسحروي إن الله إلهي سيبطله بابين إلهي سبحانه وتعالى بريرا يوم بابينا وحاجرين يو كندرين سحر, سحر كونوا يتكبرون فلما ألقوا مركي توران وشاء الواتين قال, قال موسى وحوي ما جيتم به ما الذي وحي جيتم به أضلت مادان السحر و إن الله إلهنا سيطره بابينا يوم تركري إن الله إله لا يصله ما السلحيه ومهججيه وغريم وموضه عمل المفسدين كوى باستساريه يقارض أها إلهي سبحانه وتعالى عمل قد مهججيه ويحق الله الهي وسبه الحق حق سبه بكلماتي وبكسبه هذا الذي لله حقا سبحانه وتعالى ولو كره حق سبه المجرمون غالوا وذنب ليا شب النعمان الهي حق وسبه باذل كنوب بابي فما امن منهم مين لموسى موسى ما منهم الا ذريته احوريريره ظنيره ومن على خوف بيقر مياع عسى من فرعون اي كاعب صنايه ومرأيه ملاحظه ان يفتنه انه دين تكلقه ايه وكبه ايه ايه كبه قياه وان فرعون بأليه قال فرعون لنا لعالم بوها من اسكوب كبري ايه اسكوب رئيسيه في الارد منه وانه فرعون لمن المصريين هو حدود الاله تلعيب ايه من ايه كبه ايه ابب فما امنه لموسى وحاجه التبديين تيو. ما ربني سايي ووي فميين وقب فما أمر فميين لموسى إلا ذريه من يرمو او من قومه قال الفرعون يعني غير ذا ايا خري وخصا وييغانا وختربدان ان بيادنا ييغا خوين jira ila yuddano لكن laakin dadka mala ala dhahay ilaahay qalal mala halkaanaan ku hayna wal dambay watawan dana hoobi imma ka inuu koor is taagay haqa raacsan diisu ayuu arkaa markaasay لكون واحد منهم هو الثامن وعلى ذلك طلب يقول المستفسر يبغى برائنك بفن أورانكو مستقل بقولي قريب وحرف معي هندورية ضدي من قومين قرأت فرعون على خوف بيكون ميا عشرين شهر من فرعوناء كعف سنة يعني هو مرأيه مرأة أن يبتنهم هنا نريان بيبقى بقية وينا فرعون اللي عالم في الأرض فرعون روحه للك من أذن سو كبري سكديرشي ويرسب بمان وين فرعون من المرسلين وكمر هاو، وصرفنت والبنين، كانوا يحفظوهاولي وربنا واشك. وقال موسى وهي يا قوم يا قوم كهيو ان كنت هديتهن امنتم بالله، الهي كرم هديتهن فعلي توكل ضعف سنين. الهي تلاصر، الهي سبحانه إله وتعالى وحدين يالي كتمال، تريدين ينيرين ان ليلين كبدين هولين تخور بيدولين كاود ka halka baqina ilaahayba ka xirintii subhaana wa ta'ala ilaahayku warran sagga ayu rubi subhaana wa ta'ala xinaa yaa aqalada dambeyd sad ay ku yee nabi ilaymoow lew ka kalsooniday uu kayma marro kayma dayo ilaahay kalsoonida uu ku qaway ka baantay sidan soo mareen nabi ilayh nabi sallallahu وقال موسى وحبيه للقوم إن كنتم هداتين آمنتم بالله إلهي كوربه هداتين فعليه إلهي توقلوا إلهي ترسال إن كنتم مسلمين هذا الإسلام تهم فقالوا حيدا على الله يتوقلنا إلهي بان ترسالنا ربنا أفضل أنه لا تجعلنا هالنقدقين فتنطن للقوم الظالم إلهي كواء الظالمين سوف نحن نبيلهم إنتينا عطاوان وينادو الله إستان هذا حق السبيين ساب من نقدمه ونجنا إلهي من بالرحمة تكبسنا بالرحمة كان حي سال صاب كذا من قومك كثيرنا فرادك جارك إلى هنا جبت بعد وهو حين أمر وهو إلى موسى إيو أخيه أنت بواء ذي لقومك وما قردين في مصر وحلو ضيأرسان بيوتا جريب وجعلوا يارب بيوتكم جريهن قبل خنوجياله مساعد يملك لوط كذا قصة نج ومرك سراد دي يا يودين ويا قبدين ويا واحد كنا يا مارك كرم ويارب كنت كذا وتعالى وأقمن الصلاة الصلاة دنا وبشر المؤمنين ذات إله يجمعه بالشجرة إيه عقادة مئوية أنا يان إله هذا يكون دحيران خب حيان صو شكلنا بالمصر سؤالك ويس مهند وعينا إله أن تبوا دجيه وطجي أربان وحيون لي قومك وما قردين بمصر وحضوات رجالهم بيوتهم واجعلوا بيوتهم قدلاص نصماه. هذب رجال وانتك تان قبل قصماه. ما له وقال موسى في ربنا ربنا إنك عظم عطيت واتسيا في العونه وملأه إيوه ايو مليت ايو وحاتسيا زينة قرط وأموال حوالاتسيا في, في الحياة تبدأ نرشى الدنيا كلها. ربنا ربنا يبدل عن سبيل oyogar mariyan mal qale waxay ku sameeyeen ilaahay subhanahu wa ta'ala ayey prodegalaan ooyada xad ka goor istaagan rabbana xubeyana edmis badbi oo tirten alaamaran soo ilaahum masr ilaah subhanahu wa dul wudu hanjirba ruqaah hadarna dul sahar isaga badanyay waxa tarab kor kamayay u biqas ayaa ee nilka aya biha oo xana waxa carad iyo waxa hadana biha ahra la suunayo hada uu isaga keen waxa ka soo baxaan waqtigaas wa ta'ala dul dhahb badana khayr baan buu hay ka dhigay dul sahar ubana oo waxa ka dhahay waxa ka martayntu daa waqala musaa wuxuu rabaana وحيصن هابروا قاهيصن ها قروحيصن هاده قريها وجبه ما حبيا رمشوا واموالهم ضطس في الحياة الدنيا فبنا ربنا يد اللي عنصيح أقراضهم نفطاء يعرف توضيب إن هذا تحقا كور يستعم ويكلم يياه ربنا نس على اموالك بلاه فرادا مصر يركب قمص على قرودك بلاه قلب فرادا حرب فلا يؤمنوا ينفمين حتى روا العذاب الالد الا عذاب كاركم واسيف العانس صوص الا عذاب كاركم قال الله بسويل قد جيب وآل أجيب دعوتكما كماء ويدعوين ينادينه ويدعوين من أنها من بره ما رك اللواد ضيوب حالين دعئن لوالج فاستقمه إذن كتواصل وراء تبعانه الراعين سبيل الذين كوي لا يعلمونه وحقهم كوي حورها إهن وحجرين الجاهز وضواه الراعين وجاوزنا وانت طلاب في بني إسرائيل البحر بدن طلاب فاطبعهم حرع فرعون وبراعي والجنود علميسي بغيا وعدوان يعدون نمي نعيب وكخدوه انك الاخرية يساين وصل صوتها لها ان هؤلاء اللي شدمتهم قليلون وانهم لانا اللي غايظون وانا اللي جميعا الحاديرون تاسوكوها اللي وعيدا ان هذا ربنا وعيدا انك وعدا بضمها ملايين بولا انده وعين على جميع الحازين جمع وحانا يا ضد ربنا عيداً بضاناً يستقواه على الديار قربة يقول لك وضدك على مساكن أول وقت كده ينجر الهدف روح كره يومين الساس أيها الهوة وجوزنا وانقذ بني بني وحارعي شرعون بيو الجنود وبغي ينبرعهم وكبر دستيو محاكمة ضدك توقع وعدواً بقفعين حيوضة وقال لنا كوير إيوه أداود حتى إذا أدركوا الغرق مركي غرق وقطي هل يري بضي الوقر قيه قال وفويري فرعون آمنت وحن في بي أنه شاير لا إله إله حق الوعى ومن إلا الذي قال لهم ويين آمنت بها إهروا يسبنوا إسرائيل وأنا من المسلمين إسلام قم كمضها فرعون قال فويرينا أنا ربكم إلا ما علمت لكم إلهي غيري لها wa kale ka sugudambeeyo iyo wada ogilaa irebne salebadrubi islaam bana hay hadda laga iyo ilaay u soo darajiyo afka qadabo laay mardamee saalada dhin ah ma سس الله سبحانه وتعالى فاليوم ابو علي مانتان رجيكه كوبد بادين ايي بدني كجيركا جيركي او روحدي نختي كباخلي او كيري اها نينكي كير كبدنا له واكاسو لاغا باقي جيراي او ميت شالكا اسكي يل باختييس قد صاوتور بنانك حق هبني فاليوم مانتان رجيكه كوبد بادين ايي بدني كبان بدبادين لي تكونا صد النقاطه لمن ددكا خلفك الهي كو قصة qaftas oo mustakabbir oo ilaahay caafiye maasho qadaman si loogaadago inkasta iswaynaysiye ma ku ka mid ka ku tooynaa jirkas oo baqti aw waxa in kaseerana annaa walay subhanahu عن آيات كن آيات كن قالوا وعبر قادو لغاشيون وإلهو سي نتوى حلو وعبر قادو غير اللي وجد تأدمن كان لو أركاو روح ثنين جاي وكبير كبدنا يوم ما راح saas هاي الساس هاي الساس هاي الساس هاي الساس هاي هالكيس كي يالو وواحد وياه يجيلن هاد اللي ورساي جدا يتهي إنه وماريتي أقوم منهم صناع لسكاتها ثعمني مرض الرجال قاضي ما ذكروش شايلن مفهوم رائع من اللي وسق من الناس وين كثير من الناس عن آياتنا اللي غافلو. عائلها نجا نروق نروق جرتوا. ركب بعض كذوق. إلا وين سبحانه ترى كبير ما يصير. روح ما القصير هاي الدميشين والدلي. بوانا. والله قد بوانا وين الجنني. ابن إسرائيل مبواء سط مكان. صحا صح فرن اها في عنبه دماغسيو شاميو مصر بالسكسيم مبواء سكن مكان سكن مكان فرن اها مكان صالح هو ادي يقطع عن او بركيسن ايا دجني ورزقناهم من الطيبات وحيارت شيعان حلال هو نعان ايا ان كرزقني فمختلفوا مين استراث حتى جاءهم العلم الى علمه ويقولوا في قد انت نوره قد انت آيات كلاسيوحة هي من مخلوق. مركب هو اللقى على إلهي بإلهين في وقدس إنه كتاب السديجي كتاب التوراة مركب كتاب كثير بإخلافهم. لكن إلهي سبحانه وشره كتاب وساد بالبين. أبدا وقدس إن إلهي كتاب السديجي. فمختلفوا اسم خلافه حتى جاءهم العلم إلا علم يمدون إن ربك ربجا يغدوه حكماء بينهم لحظ يوم القيامة رفع السراغ فيما كان وحاء حالا فيه تحيه يختلفون رقائس خلاف. فإن كنت نقوله نحن إيش شكل شكل هذا القرآن مما الكتاب في حجي أنزلناه من سود إليك عليا حقاً سؤال هل الذين قوي قوانا الكتاب آخره من قبل قارته نمك ذهب إلى له الكتاب سؤال بالي سفان وساعات وعوج كتاب كان ساعة روتوا ذوجيهم ويا لقد جاءك الحق من ربك وسورة من سورتين ما كنت سود أي كميت أو رسباع أو رسولك مرقس رسباع مر ربهم رسول صلى الله عليه وسلم واحد توافق سوى يجي بورس كثر، كنت حضات طاي في شكن شك حضات غرس وانتهي مما انزلنا مما كتابك حقيت انزلنا عن سودني إليك اسأل سؤال الذين القوة يقرؤون الكتاب عقائدي من قبل فهرته لغد جاءك الحق رب قوتنا من ربك الجحديقة هو ربها كوي من له فلا تقولن حق من نحن من المطرين قوة شكيم حقها في شكيم بقى وتعالى. ولا تقننها النقن من الذين كذبوا كوب بيني بآيات الله عايلها إلهي كوب بيني كمن نقن أو فتكون هذا الآيات كبيني ساعدنا غضنا من الخسارة فو خسارة إن الذين كوي حقق أيوا جبت عليهم تصرف الكلمة ربك كلا يومين هو إلى هذا الكيس الأم لا أن الجهنم أي فريق كل دعائي مر هو إله مر مايني حياه حرب الله قرينه الجهنم قرينه لا يقبل فنيه هو شيء يمر إله رومي ماي كروا جاءتهم حبا كل هذا قلت ماذا لجميع من يخرج من يوم آيات, آيات, آيات مخلوق قران جدا حتى عذاب إلا في رواية قل عذاب حنون قبلنا أركان عذابكم كأركان بديهي مؤمنين بالنيل ولو جاءتم هوا قلت ماذا سبحانه وتعالى ولو كل آيات حتى يروا الأداب. إلا عذاب إكار كيان الأليم حنون قبلنا فرونا كهانات الحي والهم والما ها قرية من مجال آمنة، قومي صوفنا فعها وأنفع إيمانها إيمان كيد إلا قوم يونس ضدت على كأركان إلهي سبحانه وتعالى خابر إيمان مجرم إلا قرضا مجيد. على كذا قصة مقدور نضعه صارا مركزا إلى واقر وإلين وقيه رب. لكن مجرم ضد انسى إلهه بيني على بوين مركز على كأركان إلهه هو إيمان كل واحد طريق. فلو ركّان. محي وهمي قرية في المغار امرت قرية داسود فويسئ إلهي أو فنفعها ونفع إيمانها إلا قوم يونس المُوِين قالت خلاص إلهي تعب بالإيمان مركي عذاب كائن مجدته لما أمر إلا قوم يونس المُوِين لما أمر مركي إلهي رميان يقول عذاب كائن الله صار كشفنا عنه العذاب عذاب كبان كافيني الخديء وحدينا يفي الحياة عذابك كأدنك أياك قرض وما تعناهم والنورين الى حين انت وقتي اي ادوك كتك الى هايان اجشوه دماتك إلا لغيره وما تعناهم الى حين الى حين اجالي انت مدودة الى كتك الى هايان بالنورين مالك فلوك لو ايمان كود امفعي مجانين الاذب انت اركان و لو شاء ربك ربك حدود دونه لا امن ويفرمين الى هايان من ضدك في الارض يقول لك دهي كلهم رمانتوا الجميعا كل جود افا انت اذيك مياة تكره الناس ضدك اكراه حتى يكون الا ان قدان مؤمن فصلى الله عليه وسلم وعليه كره اي الله سبحانه وتعالى بحنونه استغفر اي روح ساون انه ماي اني عارف البلاغ على حقاتي لكن انت عارف قدام دبي مريت ان حقو وين ذا كدب اي الله با لوته هاي كقراوه سبحانه وتعالى فأنت تكره النفس العنان أيها صباح صلى الله عليه وسلم لعلك باطع النفس نفترض هنا دي الشبال غياء ما أنزلنا عليك القرآن الكشخة ولو شاء حبد الدون ما يسدوني حبك ربك لعامنا ويثومين لهيرا له من ضدك في الأرض يقولك ده يساهدك كلهم رمان طول. جميعا تماما أفأنت كل يجمع أسكمته أفأنت أذيك المياه تكره الناصر هذا يكره أنه قصبية وإيمانك فقصبية حتى يكون مؤمنين وما كان ما أهاني النفس النفس أن تؤمن إنه يقول مؤمنات نغطه إلا بيدي إلا إله الدوني دي سموي نفس إله الدوني إنه يقول مؤمنات نغطه إلا إلا إلا إله مرميل سممينة نغطه أصو الله سبحانه الله سبحانه وتعالى ويقال إله وياليا أرئت عذابك عَلَى الذين فوق الدشر لا يعقلون عن وحلين وقالوا قالوا عقلي مر وما كان وما هاني النفس النطف ما هاني أنتم من إلي فما يسوء فَمَا اسكب ضرفتك إلا بالله إذا على لا وان عبر لان تصل اليها على الكير قل حاتا وانظر في لي ملك السماوات والحسوات تحور قصق والارض محالكه دهيسه كسوب وايه الله لو غرتك مرك الكلين بورها نكخيه توغانو اغوبيا نونو اششامه وحا نوكن ساييل سي ان رومين سبحانه وتعالى يهدث ربطان وايه الله لو غرتك من تاع السماوات قصوان ايه الله لو ولو حسان درو الفريق بلا في, في السماوات وحا السماوات كقصنا ايات والارض وما تغني الايات اياتهم حي اتران اياتها الهه ونذروا يديتاكم عن لا يمنون وما تغني المضقه من التي ما حي اتران وما تغني تغني فعلياً صدرون مئة سجية قوام كبرى النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام إلا مثل أيام الذين قوي معلوم هذا الكلام موجين خلو التغيير من قبل إياه قار قوة واحد قدر عيم ما أحكي سجية ما أليس سبحانه وتعالى هل ما مثل أيام الذين قوي معلوم هذا خلوا تري كوي خلو تري من قبل هيظهرت خلو حات هذا فانتظروا تذروه حساس على إنه كلها هي سجى إني أنو معكم من إنال من المنتذرين كل سجى كم يضعه من هو سجى وحى هي السجى وحى إمانه ثم نرجع منك على بديله يمد ثم نرجع ونبت بالنا في الصلاة هي أول قوي امنوا ثنيو كذلك سعيد حق وواجب طاعي علينا ندرس النظا نجيل المؤمنين مؤمنين تبت انا ومن انت بتبادن الدنيا اخرى الله سبحانه وتعالى وقال انا اسكوا واجرين ثم ننجر رسولنا اذا قاتلت ما دوي يوحل السيغي على ذلك ملكو يماذا ثم ننجر رسولنا من بتبادننا يوال الذين اعمروا كوي اله يا رسول كركم ايو كذلك الساسة واجب واجبتها علينا بسرنا نجي المؤمن قلوا حتى يا ايها النار ضلوا ان كنتم هداية في شك شك هذا تغسل بنتهن من دينك الدين تير فلا قوي تعبدون العبد ومن دون الله إلهي أنا هين ولكن الله إلهي بن عبود الذي الله يتوفاكم إنتي لي إلهي جسم عبودي إلهي جسم وتعالى لي, لي هنا من, من المؤمنين أساس إلهي أمر سمنة وتعالى وأنا قم وجهك وعلي أمرك وعمر وانا قم وجهك وجهك تؤسوا على أمرك لدينا دينة كنت تكون حنيفا حالا صايت مثل وحيكا لغو دلء دينة هين كسو اللي ولا تكونن حرق من نقنن من المشركين المشركين تحرق من نقنن ولا تدعو عابدن وخبرين من دون الله إله غيرك ما مخلوق لا ينفعو هذا عابده أن عباسك أنفعين ولا يضرك هذا عابد ويدانا أن وحكو إلينا وكل بيننا فين فاعله ذات سمسو ومخلوقه ادبراد اعوذ ان وحو كتريني فينك اذغ اذا وقتك من كان صلى الله عليه وسلم با لا همي لكن ذلك كلا ما هي له قيس ما ولا تعوذ اعوذ من دون الله هبر ما مخلوق والله ينفعكم ولا يضر وين تعالت فين كيدا من الظالمين وسميت هاي وين صخ الله الهي عبدكو كبضر الدفاطه فوك انا فوق تريد فلا كاشف كا قلب هو السيد مويد وعد باقضى الهي حق الله, الله. وان الهي جاي مركه ولا نختارك كور إله وعارل إله يبارك سبحانه وتعالى كتاب كيف يسكو داوي ورييس يسكو داوي فقر هاد لوو كان او دري هاداي كو لوو كان و خي الله سبحانه وتعالى فلا كشك ويمس الله بدر هاد إلهي حجه دبكا جاي ما بنتو صاب فلا كشك له دبكا وحفيده مجر الا هو استجمويين و ين يريد فد خير ادله خير قل الضم فلا هردلي فضيلي هذولا يمان كلبنا يا كارينكر القلب غي يمان كيا ك... كارهري سايكر هذولا إسمهانا وتعالى خير الدم قصير غني كعديجو عروق علم قصير عقل قصير شرف قصير يا كارهري سايكر ويركب بخير هذو كلبنا فلا هردلي فضيلي إله فضي ليثا وفضي لإله واحد خير كه واحد كارهري يصيب به إلهي اله هو ج سيا من يشاؤوا رخص الدون من عباد وهو إلهي الغفور الرحيم و لوحا الناس قد جاءكم الحق, الحق حق بين يدي ان نصدق الحج هذين وبين قيم فمن اهتدى رى حق الرع كتاب بين تصول كي صلى الله عليه وسلم كتاب بعدين لها وربني يصدق فمن حق كتاب كروح الله عليه وسلم way naba النفس hanun ka oo hananay saacitaan ka oo kitaabka ilaahay raaci rasuulka sallallahu alayhi wa sallam oo qudayday neefti somo xulayaa asagoo baqoo inta faaci wa man dalla ruhi hanunki garmar hatta yimid oo kitaabka ilaahay ee rasuulka rasuulka soo dara ruhi garmar khilaafa fa ina ka yu نفتي ثوم فإنما يضل عليه، وما أنا منه عليكم دوشي نبيوا كيرم من العليم انكرو سعدوا عليه سبحانه وتعالى إذن كايلة كرم هايو رب سبحانه وتعالى وحو إذن كان مه. إذن ما هنون انكرو عذابك إذن كمان إليه لعلي انكرو وطبع رع. ما يحاوثي اللي وحديو إليك تعذيك وصبر صبر أنت الرعب والغلبة وحاكوب سوء جارة فاعتنك الكتاب فرعى علي فصير بالصنفت وتمعح عليه واصبح صبح حتى يحكم الله إلا اليه ايدنك ايه هي ادك اليه باذن الله تقوموا وهو ايه خير الحاكم كو حكم كان خير بدون بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب وحكمت اياتي ثم فصلت المله الذي حكم الخبر هذا كان كتابه وحكمت لسغى اياتى ومحكم وسغي وحق هاي الشيءة يوصف ثم فصيلة دول العدي آيات كمركلة قال لي يقصون وتدجن ولا بدري كذي هذنا ولا ك الآيات ثم فصيلة ولا ك العدي وآيات من اللي بنحكمين حاجات اللي قلت كلا فصيليه أحكام في آيات كوجود الحاجات العدي من الله أنجز أبديش آيات كلا جس العدي خبير إيه هذنا أقول تيسئل وانتهى خبردقو ليه يخبر سبحانه وتعالى ألا تعبدوا هؤلاء إلا الله إله الموية إنني أنبأ لكم إذنك منه ربي حقيقي نذير مبين كه تعبدوا سبحانه وتعالى هؤلاء إله الموية إله كريم إنني أنبأ لكم إذنك منه ربي حقيقي نذير مبين كه يدعي عقاب كثيرون يدعي عذاب كثيرون يدعي وبشرهم بأن يكونوا إلهيرونيا وولين بشعران وحوله إلذين تاريون إلى الشجر ربكم شبيهين ثم بدا ثم توجه اليه بتوكل يومئذكم واذا النورين متاعا ولحسنا ولا سوء مرشوا عتا من صواب الرسيه ما وقلب من لغان نورى الى سبحانه وتعالى يقين في ايمانك ربكم سبحانه وتعالى ثم كوتو وكان تا طواد كان سان حدنا الى ودن دغ نودخد سامكديشان يمتعكم الى باذن نورين متاع نورل حسنه ولاغسن الى اجل المصم انت مددمغ عوانو مددي ادون كتاغلين لاغاري ايا نورشان كن نوران تانو دجن ايمانهو هو يقين هو, هو حسلان او ولوليو مشاكل هي ان لهين ود واك سكو فعال ليه كل الروح ليس كذلك فعال ليس كذلك وحكوه لديه سهر بالشغل ما هو الله سعصناه الهي ومساين كل الذي فضل من فضل وصاحبه كل يفضله من كثور كل الذي عمل فضل سواء كثور روحك عمل كوهسي يخيص كبه يهي الهي سبحانه وتعالى كان قائمة هاي اوكي وكسر يسكو ميل القائمة هاي ويتبوا السنة بكل ذي فضل من فضل الصحابة دار السحابة كل اللي فضلها دارتي وأنت وله عدد يتسان مر فإن أخاف وأن عبسايا عليكم بشيء عذاب علي يوم صاد وألي سبحانه وتعالى ما عذاب ما كان عبسا عذاب كم يوم كبير مولع عذاب كبير مولع إلا الله يحب حقي ثم يرجعكم نظب كنوعها لمن إلهه هو هرت جسند الله نقيس وهو إله على كل شيء قدير إله سبحانه وتعالى وا متى احول بقى ولو اوال الكروايه ما جرى ويت على برارهم انهم يئسن ون ولابيان صدورهم ليستحقوا من سيده الاقرين كلام معني كفر سنه عبد الرحمن عباص رضي الله عنه ويوجه للسيماء والخيسعين تكوريج وحياه ان انتي كبد بديان كبد بديان ششودكي الى دينتن انا اتقبل بالصلاه ربي يقولوا على كلام على كلام صدع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كبت بذيبه هلاك, هلاك سمي هو عمق قصلك صوتها الطيبه هلاك سمي وخير الدين اي شر ايو رسول الله دينتو حوق الربان تنبوح وضو لا تسكوا عبقى سوا قوات خانس ان هذا الدين يسر ولا وليشاد الدين احده الى غلبه ايو رسول الله وليس الله روح يسكوا ما عبقى الى دينتو والكاعد خانس وكار نحبها يا مركبنا في السد وقاربوا وابشروا واستعينوا بالقدوة والروح وشي من الجلد القصد القصد التبلق ترسو الرسول كده دار الجرسة والرادحات الله يمعذر القصد القصد الذي يزمه القصد التبلق والجنة هي خير في واحدة تنبت قارسة ومركب حين من كانت تسميه انت يكبط بذيان بيعطي الله من عبار فاللهان مركب كعالين انه وانا مرئيس كده النور واناك ايو عورب النبي الهي يانا سمو قان ته سيدان وانا تحرك مركب اتغين وانا مرانه كده لانت وانا مرحص الدهم مرحص ربي سبحانه وتعالى يل ورم إلى إنه هذا هذا قرسين ينركي إنه بعضهم رينس هو الرخصة عبد الله بن عباس هذا الحديث صحيح حق الرخصة والمنافقين تروح هذي بلاي قبل فوق الصني خير نموذج على بالعربية إنهم يجو يثنون ويقرن يان صدورهم حديث عبد الله بن عباس الرخصة يثنون صدورهم وحي مرحكة تكادنا يان قريب سئن أم قن marka faarji wada qarin ayaan isku ده jirkoodi kan laysaq qumin si ilahay xaq qariyan baa sawu samaynay ala bararbe mariha isku dawolayaan ya calan moogeyay ma ay siruna waxay sareesaan iyo waxay muujisaan inuu ilaahay aalimu ogeybilaa tusduu way ilaahayna waxa sadigina ku jira qalbigina yahawta waxa in kaga jiro ilaahay marka daruuha sawal ruuxi dabayl wax oo helayna majiro ilaahay subhaanahu barali gel markaa waxaan cibaado ahaan inas ku dhafto ilaahay subhaanahu ta'aala ugu dhawaagay aaloon baad tibaayo naftaadan baad markaa banbe naciisa weeyay xaqi aad isku adkayse fuu ah laahinnahum yatnuna sduunum li yastaqqum min laahina yastaqquna tiyabum markay marya isku daboolayaan xaalad kale iska dhaafay calo maayisirnu magay cidii uu mary isku Mujina yeah, inner wa alimbiya suddur.